سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ انقسم الاولى يصريم غمصب حين وانا يستذنون ففعل اي فَأَصْبَحَتْ الْقَصْرِيبَ فَتَنَنَ دُمُس بِحِيْد أَنِغْدُ عَلَى أَرْفِكُم وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مِن تَحْتِ السَّمَاءِ وَنَجَّيْنَاهُمْ وَأَغْرَقْنَا الْكَافِرِينَ ۖ وَمَا هُمْ بِمُحْضَرِينَ أَلَمْ نَرَ وَأَنْقُلُ إِنَّا لظَالِمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قال أوسطهم ألم أقل لكم له لا تسبحون قالوا سبحان رب بَضُّ مَعَ بَعْضِ يَتَنَاوَمُونَ ق نخوي من غاءنئ الى ربنا نراود كذلك العذاب ولا عذاب اتبار لن كانوا يعلمون ان للمتقين عند ربهم جن فَنَجْعَلُ لِلْمُسْلِمِينَ كَانِ مُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أَمْلَكُكُمْ أَيْمَانُ النَّاسِ عَلَيْنَا بَلْ عَت تر إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ذاعيم ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ